اولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده على إنعامه وإفضاله وإحسانه وأصلي وأسلم على محمد وآله ورسله ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وسار على دربه إلى يوم أن نلقاه ثم أما بعد أيها الأحبة الأكارم من هنا من أرض فلسطين المباركة أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده نحن مع هذا البرنامج سنتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل على منهج قد قام به جميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. إن الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام قد أرسلهم الله عز وجل بلسان قومهم. أي أنهم كانوا يتحدثون بالمنطق الذي يتحدث به قومهم اللغة التي يتحدث بها قومهم كانت هذه اللغة هي التي تأخذ من مجرى ألسنتهم والله سبحانه وتعالى كما هو معلوم أنه قد خلق الناس وجعل أخلاقهم مختلفة وأرزاقهم مختلفة وألسنتهم مختلفة وألوانهم مختلفة كما قال عز وجل واختلاف ألسنتكم وألوانكم وما دام أن هذه الألسنة تختلف فالله عز وجل من حنانه على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى هي إليها الرسل مبشرين ومنذرين فكان هناك رسل قد أرسلوا إلى قومهم وكانوا يتحدثون بالعربية كما جاء ذلك في صحيح ابن حبان بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك أربعة من الأنبياء كانوا يتحدثون بالعربية منهم شعيب وهود وصالح ورسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان ممن يتحدث بالعربية كذلك إسماعيل عليه الصلاة والسلام هؤلاء القوم أيها الأحبة الأكالم كانوا يتحدثون بالعربية مع قومهم ومع مجتمعهم هناك أنبياء كانوا يتحدثون مع أقوامهم بالعبرانية أو بالسريانية أو بالآرامية وغيرها من اللغات المعروفة في تلك الحقب الزمنية هؤلاء القوم حينما كان الأنبياء والرسل يأتون إليهم ويواجهونهم ويتحدثون معهم كانوا يتحدثون معهم بغية هدايتهم وكيف تهدي الرجل إلا إذا حاولت قدر الإمكان أن تتحدث معه بلغته الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يعني باللغة التي يتحدث بها قومها واللغة يا أيها الأحبة الأكارم هي صانعة الأفكار حينما نقرأ في كتاب البيان والتبيين للجاحظ ونقرأ الخلاف الذي ذكره في مقدمة كتابه ما الذي يبدأ به المرء هل الفكرة تبدأ أم اللغة هل اللغة يمكن أن تستجلب الفكرة أو الفكر هو الذي يمكن أن يبدأ فينطق بذلك الشخص بلغته هذا لا يهمنا لكن من المعلوم أن بين اللغة وما بين الفكر ترابط كبير جدا الفكر أي أنه الفكر الذي يجري في الدماغ وفي المخ حتى يتحدث مع ذلك الرجل أو مع تلك المجتمعات التي يتحدث إليها ويخرج إليها أيها الأحبة الأكارم إلا بلسان قومه ليبين لهم إذا كذلك من الأهداف البيان والله سبحانه وتعالى قال فهل على الرسول إلا البلاغ المبين أي أنك تبين أشد أنواع البيان وأشد أنواع التبيين حتى يفهم الناس فهما كامنا واضحا لا يوجد فيه أي لبس أو أي إشكال لأن هذه المنطقة الفكرية التي ربما يتحدث فيها النبي إلى أولئك القوم تحتاج إلى نغة واضحة مبينة مفصلة لذلك أيها الأحبة الأكارم وجدنا أن الأنبياء ورسل قد اعتنوا بذلك عناية كبيرة حتى أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يشرك هارون معه لشيء في لسانه حتى يكون ذلك أكثر إضاحا وتبيينا وبيانا أحبة الأكارم الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك كان يقوم بهذا الأمر ويتحدث مع قومه بلسانهم ولذلك كان من قريش فتحدث مع قريش بلسانهم, بلسانهم القرشي وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختنف عن الرسل السابقين فالرسل الذين سبقوه كانوا قد أرسلوا إلى قومهم خاصة وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة عامة وحينما أرسل إليهم كافة عامة قد يسأل سائل فيقول إن الرسول يتحدث بالعربية وكيف يرسل إلى الناس كافة وهنالك من يتحدث بلغات مختلفة ومتغايرة ومتباينة ونحن نقول أيها الأحبة كما يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى نعم لقد أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بني قومه من العرب لكنه عليه الصلاة والسلام جعل أولئك العرب ينقلون هذه الرسالة الخالدة إلى جميع البشر ولذلك وجدنا أنه صلى الله عليه وسلم قد أخذ زيد بن ثابت حتى يتعلم اللغة السريانية العبرانية فتعلمها في بضعة عشر يوما فكان يتعلم لغة يهود أيها الأحبة الأكارم لكي يتحدث معهم وبذلك حمل أولئك القوم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوها في شتى أسقاع المعمورة وفي تلك الأقطار وفي تلك الديار حتى وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى رسالة الإسلام إلى الشرق وإلى الغرب بل إلى الشمال والجنوب هذه الرسالة أيها الأحبة الأكارم كانت يخاتم الرسالات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي الرسالة التي ستعم الكون بإذن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهومة ودين الحق ليظهره على الدين كله أحبتي في الله حينما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قومه باللغة العربية كان أولئك القوم في كل مسألة يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنع بها قومه يتحدثون بمنطق يغاير ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل على لسان أولئك القوم وقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كانوا يقولون لماذا لم ينزل القرآن باللغة الأعجمية هذا أيها الأحبة كان من الصد والإعراض والابتعاد عن دين الله عز وجل لكن القرآن الكريم أيها الأحبة الأكارم هي المعجزة الخالدة الباقية التي بقيت أيها الأحبة ما قامت السماوات والأرض أو إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بأن يرفع المصحف من الصطور ومن الصدور في آخر الزمان المراد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل اللغة أيها الأحبة إلا وسيلة تواصل وهكذا كانت اللغة أيها الأحبة الأكارم من الأشياء المهمة التي ينبغي أن يتقنها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى استنانا بسنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والسلام لنا في هذا الكلام بقية بإذن الله عز وجل نكمله بعد فاصل فنواصل تابعونا أيها الأحبة الأكارم اولئك الذين دين هذا الله مقتده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد يقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه البيان صناعة الداعية قدرة البيان وطلاقة اللسان والحديث اللغوي الذي يستطيع هذا المرء الداعية أن يصل به من خلال لسانه إلى ذهن ذلك المدعو إنها من أهم الوسائل والأساليب والسبل التي تقوم بإذن الله سبحانه وتعالى في رفع دعوة الداعية أيها الأحبة الأكارم إن من اللغة المناسبة للغاية كذلك أن يعرف الداعية ما الشيء الذي يريد أن يتحدث فيه مع المدعو ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا فقال باب من الاختيار أن يقصر المدعو في دعوته على الشيء الذي يفهمه الذي يتحدث معه لأن هنالك أناس ربما يتحدثون مع جمهور هذا الجمهور أصلا لا يفقه هذه اللغة التي يتحدث بها الداعية كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول حدث الناس بما يعقلون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة جاءت في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم لكنها في الحقيقة أحاديث لا تصح عنه عليه الصلاة والسلام وإن كانت قد صحت عن سعيد المسيّة بمرسلة على كل حال هذا أيها الأحبة الأكارم يدل دلالة ناصعة واضحة على أن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي عليه أن يلامس قلب المدعو بحديث مناسب يفهمه ذلك المدعو أنت في الحقيقة لا تستعلي على المدعو بالخطاب ربما الرفيع النحوي البلاغي الذي لا يطيق أن يفهمه ويسمعه إلا من يعايش هذه الحالة لكن المدعو عادة يحب اللغة السليسة السهلة البسيطة الميسرة التي يفهمها حتى تدخل في قرارة قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى مع هذا لا يعني ذلك ألا يتحدث الداعية بالأسلوب العلمي أو بالأسلوب البلاغي أو حتى بالأساليب المنطقية إذا استطاع أن يوصل ما لديه من خير إلى الغير فنحن نجد أن عددا من الدعاة إلى الله عز وجل ومنهم الإمام بن تيمية رحمة الله عليه كان يخاطب الفلاسفة والمناطقة باللغة التي يتحدثون فيها فيتحدث عن الجوهن والعرض والحيز والكيف والكم هذه اللغة التي لا يفهمها إلا المناطق والفلاسفة الشاعر كذلك يتحدث بلغة الوجدان وبلغة العاطفة وباللغة التي يفهمها الشعراء والأدباء كذلك أيها الأحبة الأكارم الداعي الذي يمارس الجوانب العلمية أو التقنية ويستطيع أن يخاطب الناس بها هذه الجوانب بما لا يوجد فيه بإذن الله سبحانه وتعالى اعتراض على قضايا الشريعة أو خروج عن ضوابط الشريعة وحدودها فهذا لا يمنع منه القصد من الكلام أن يحسن الداعية نقل ما لديه من معلومات باللغة لأن اللغة أيها الأحبة الأكارم مهمة وربما اللغة هذه كذلك تحتاج أيها الأحبة الأكارم إلى نوع من الحديث أمام ناس دون أناس لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم اللغة كذلك في مسائل الحرب والجهاد في سبيل الله فكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها وحينما سأله رجل من أين أنت قال من ما هنا تحدث عن خطاب فيه تعريض وكناية حتى يحافظ على مسيرة دعوته ومسيرة جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المهم أن يكون الداعية قادرا على أن يدرس المسألة وحيثياتها حتى يوصل هذه اللغة المناسبة إلى أولئك القوم الذين يستحقون بالفعل أن يتحدث معهم بذلك الخطاب البياني وبذلك الخطاب اللساني إن القطيع الثقافية التي يقوم بها بعض الدعاة إلى الله عز وجل مع مجتمعاتهم حينما يتحدث بعضهم مع تلك المجتمعات بلغة عالية لا يفهم أولئك القوم ثم يأتي ذلك الداعية فيزري على أولئك القوم يقول إنهم لا يفهمون ولا يفقهون ولا ينقهون نقول ربما الخطأ يكون من عندك أنت ليس من عند أولئك القوم فهؤلاء ربما يأتي أناس لديهم شيء من ضعف علمي أو قصور في الفهم أو قصور في الفكر فيقنعون أولئك الناس أكثر من ذلك الرجل الذي امتلأ علما والذي استطاع من غزارة علمه أن يبقى في مكتبته في صومعته الفكرية في برجه العاجي لم ينزل إلى واقع الناس ويتحدث معهم ويخالطهم ذلك أيها الحبة الأكارم من القضايا المهمة أن تعرف منطق الناس وطريقة تفكيرهم خطاب الناس كذلك على قدر عقولهم أنت حينما تتحدث مع الناس كذلك تعرف ما الشيء الذي يهتمون به ما هي الأشياء التي يتحدثون بها فتنزل معهم بهذا الخطاب وترتقي بفكرهم نعم إن الدعية إلى الله عز وجل لا ينزل عن مستواه إلى مستوى الناس وإنما يرتقي بهم بإذن الله عز وجل لكنه يحاول أن ينزل منزلة معينة حتى يفهم أولئك ثم يصعد هو وإياهم في هذا الدرج حتى يرقيهم إلى العلياء وإلى القمة الشاهقة السامقة الرافعة المرتفعة إذا أيها الأحبة الأكارم هذا الجانب علينا فعلا أن نوليه اهتماما عظيما لقد كان كذلك الأمريكي الرسل عليهم الصلوات والسلام يهتمون اهتماما حفيثا هميما بتلك الدعوة ولذلك أثروا أو على الأقل أبقى الله عز وجل ذكرهم للعالمين وفي الخالدين سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يوفقنا للهدى والتقى ودين الحق هذا وبالله التوفيق وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حلقة قادمة قريبة بإذن الله تابعونا وكونوا معنا بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته